بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم متكئا صروحا حتى تذوقوا المقادير كن لا سوف تعلمون ثم كن سوف تعلمون كن لو تعلمون علم اليقين لتَرونَّ الجَحيمَةمَّ لَلتَرَونهَا عين لِقين ثمَُّ لَ تُسْأَلونَّ يَوْمَئِذٍ عَ